This <laughs> is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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله و... شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكما تعلمون أننا في هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة نتحدث عن شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضائله ودلائل نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام ولا شك أن العلماء والأئمة قديما وحديثا قد اعتنوا بهذا الأمر اعتناءا بليغا عظيما حتى ألفوا فيه المطولات واستعرضوا فيها شمائل النبي عليه الصلاة والسلام سواء ما تعلق بوصفه صلى الله عليه وسلم بطوله وقامته وشكله وكل ما يتعلق بجسده عليه الصلاة والسلام وأيضا ما تعلق بأوصافه التي خص بها عليه الصلاة والسلام وتميز بها عن سائر الخلق من شجاعته وكرمه وتواضعه وتوكله وغير ذلك من الأشياء التي نقلها إلينا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا قال علماؤنا إنه لم يصف أحد من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحدا من هؤلاء الأنبياء والرسل مثل ما وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله عز وجل أعني محمدا صلى الله عليه وسلم فقد ألفت الكتب في بيان صفاته الخلقية وبيان صفاته الخلقية وبيان المعجزات الحسية والمعنوية التي استظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها واضحة جلية تدل على صدقه وأمانته كيف لا وهو الصادق الأمين وقد كان يعرف بالصدق والأمانة قبل البعثة فقومه من الكفرة يعترفون له بالصدق ولهذا لما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين فقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا على الصفة وقال أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ماذا أجابه قومه قالوا ما جربنا عليك كذبا فرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغاره عرف بالصدق فكيف يكذب على الله عز وجل في سنه ولهذا كان من أبلغ ما يدل على صدقه أنه لم يكذب في صغاره على الناس فكيف يكذب في سنه وكبره وكمال عقله وهو سن الأربعين الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي فيه كيف يذهب فيك فيكذب على الله عز وجل لا شك أن هذا إن لم يكن مستحيلا في العقول فهو مستبعد في العقول والفطر فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين وقد ذكر العلماء أن المعجزات الحسية التي ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزت الألف معجزة أي أن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما عدا المعجزة العظمى الكبرى الخالدة وهي القرآن العظيم الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم والذي تعهد الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات بحفظه فقال جل شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما عدى القرآن العظيم الذي هو أبلغ وأعظم المعجزات على الإطلاق فإن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قد جاوزت الألف معجزة ومن أراد معرفة ذلك بتفاصيله فليرجع إلى الكتب التي تحدثت عن دلائل النبوة أي دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم الذي لم يطرق التاريخ مثله والذي هو أعظم وأفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق ولهذا قال الله جل وعلا في شأنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله والإشارة إلى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل كلمه وخصه برسالاته وبكلامه وأثبت ذلك مؤكدا في القرآن العظيم فقال جل شأنه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامه فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وقال تقدست أسماؤه وكلم الله موسى تكليما فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المبين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله أي موسى عليه الصلاة والسلام ورفع بعضهم درجات قال علماء التفسير إن المشار إليه بأنه رفع درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين الذي لا نبي بعده وهو الذي ختمت ختم به ديوان النبوة وجعل الله عز وجل على أعلى كتفه الأيصر خاتما يشبه بيضة الحمامة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل مبعثا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين أي آخر النبيين لا نبي بعدي ووردت من جملة أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب أي الذي يأتي عقيب الأنبياء والرسول فلا يأتي بعده أحد لا نبي بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يستشكل المرء هذه المسألة فيقول إنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سيأتي في آخر الزمان وهو نبي من أنبياء الله ومن رسله بل ومن أولي العزم من الرسل فكيف يجمع بين هذا وبين كون محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل مبعث فقد صح في, في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقصطا فيكسر الصليب إيذانا ببطلان عقيدة النصارى فيه ويقتل الخنزير إعلاما ببطلان ما استحلته النصارى من الخنزير الذي حرمه المسيح عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية أي لا يقبل جزية من أهل الكتاب بل يفرض عليهم الإسلام فإن أبوا الإسلام قاتلهم فلا جزية حين نزول المسيح عليه الصلاة والسلام ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام فالجواب عن هذا أن المسيح عليه الصلاة والسلام حين يبعث ثانية وينزل إلى أهل الأرض لا يبعث نبيا رسولا بل يبعث كما قال عليه الصلاة والصدر حكما مقصطا أن يحكم بشريعة الإسلام التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم بها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من جملة ما شرعه وضع الجزية عند نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وحينئذن لا يأتي المسيح عليه الصلاة والسلام ولا بشيء واحد ينسخ شيئا من أحكام الشريعة الإسلامية بل يكون هذا مما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه يقع حين نزول المسيح عليه الصلاة والسلام إذن حديثنا عن أفضل الأنبياء والرسل وقد صرح عليه الصلاة والسلام أنه أفضلهم على الإطلاق فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فكونه سيد ولد آدم يقتضي أنه سيد الأنبياء والرسل لأن الأنبياء والرسل من ولد آدم عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا فخر أي أني أخبرت بهذا الأمر تعليماً للناس وبياناً لمنزله التي خصه الله بها وتحديثاً بنعمة الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث وتقييده عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه سيد ولد, ولد آدم يوم القيامة يعني بلفظة يوم القيامة لا يعني أنه ليس سيدهم في الدنيا بل هو عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة ولكن في الدنيا قد ينازع السيادة فمن الناس من يظن أنه أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أما في الآخرة فتظهر سيادته صلى الله عليه وسلم على الخلق ويظهر شرفه العالي وخاصة في الموقف حين يستغيث الناس بالأنبياء والرسل فيلجأون إلى آدم عليه السلام ثم يلجأون إلى نوح ثم يلجأون إلى إبراهيم ثم يلجأون إلى موسى ثم يلجأون إلى عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام فيحيلهم المسيح عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كما جاء في الحديث عبد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه ولهذا فلا ينبغي للمسلم أن يهمل معرفته بنبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن نعرف صورته الخلقية ويستحق أن نتعرف على أخلاقه الفاضلة ويستحق أن نتعرف على أسمائه التي تميز بها عليه الصلاة والسلام كما يستحق أيضا أن نتعلم الشريعة العظيمة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام والتي هي أفضل الشرائع أنزلت على أفضل نبي وهو محمد عليه الصلاة والصلاة في أشرف شهر من شهور السنة وهو شهر رمضان في أفضل ليلة منه وهي ليلة القدر وهي الليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر في أفضل بقاع الأرض وهي مكة المكرمة على أفضل أمة وهي أفضل أمة أخرجت للناس فقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بأفضل لغة وهي لغة العرب فالنبي عليه الصلاة والصلاة قد أحاطت به وبأمته الأفضلية من كل وجه فأفضل رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل كتاب نزل من عند الله هو القرآن العظيم في أفضل شهر وهو شهر رمضان في خير ليلة منه وهي ليلة القدر في أزكى بقاع الأرض وهي مكة المكرمة التي بها حرم الله عز وجل البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير أمة وهم أصحابه وأمته الذين يتبعونه بإحسان وقد نزل القرآن العظيم بأفضل لغة من لغات العالم وهي اللغة العربية فكل هذه الفضائل اجتمعت واحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي نزل عليه وبأمته ولا شك أن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل الشرائع الاطلاق الإطلاق ولهذا قال العلماء إن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام قد بعث بالجلال بشريعة التورات التي اجتملت على التكاليف الشاقة وقالوا إن المسيح عليه الصلاة والسلام قد بعث بالجمال أي أن الشيء الذي جاء به وهو الإنجيل قد نسخ بعض التكاليف الشاقة التي وردت في, في التوراة كما قال الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا هي بشريعة الجمال الجمال ولا هي بشريعة الجلال بل هي مجتملة عليهما. أي أنها لا تختص بالتكاليف ولا تختص بالتيسير بل هي مجتملة على التكاليف ومجتملة على التيسير ولهذا فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قد شملت التوراة والإنجيل وكان الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم يبين أنه بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دين سوى دينه قال الله جل وعلا ومن يَبْتَغِ غير الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ والمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الشريعة المحمدية ومن يَبْتَغِ غير الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ لا تقبل منه نصرانية ولا تقبل من منه يهودية ولا مجوسية ولا وثنية ولا غيرها من الأديان وهو في الآخرة من الخاسرين يعني أنه قطعا يكون في الآخرة من أهل النار والعياذ وقد راوى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وهذا حلف من النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخلا فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قامت الحجة على الخلق ولهذا من ادعى أنه يتبع التوراة فهو من أتباع موسى على زعمه فهو كال لأن التوراة حرفت ولأن شريعتها وقع فيها التغيير والتحريف باللفظ والمعنى ومن زعم أنه بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقيم له أن يتبع ما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام وأنه يصلح له الديانة النصرانية فهو كاذب كيف لا والمسيح عليه الصلاة والسلام قد أوصى أتباعه وأمته أن يتبع هذا النبي الأمي العربي متى يقول الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم المسيح عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل من اليهود وبعثه الله إلى قومه وهم اليهود إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أي حاكما وعاملا ومؤكدا لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فالمسيح عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء قبلها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 لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأدركه ليؤمنن به ولينصرنه فما من نبي بعثه الله إلا وقد أخذ عليه العهد والميثاق متى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدركه في حياته فإنه يجب عليه الإيمان به ويجب عليه نصرته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي وكيف لا يتبعه وهو آخر رسول وآخر نبي ختم الله عز وجل به ديوان النهوة ولهذا فحري بنا عباد الله أن نتعرف على نبي الإسلام وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه أشباه الحمير من النصارى الذين طعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن ينتقصوا من شأنه فما زاد هذا الطعن وهذه النية الفاسدة التي قصدوا من ورائها تنقيص شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك إلا بيانا ووضوحا لنبي الإسلام وعظمته وما زاد ذلك إلا سعيا من الناس سواء المسلمون والكفار زادهم ذلك سعيا للتعرف على الإسلام وللاطلاع على دينه ومعرفة هذا النبي الذي صار أشباه الحمير من القساوسة والأساقفة يرومون الطعن فيه عليه الصلاة والسلام وقد قيل في المثل لا يضر السحابة نبح الكلاب فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مصف وفي أرقى مقام فلن يضره بعد ذلك نبح الكلاب ولا صياح أشباه الحمير ممن يزعمون أنهم بشر من الذين يريدون أن ينتقصوا من شأنه عليه الصلاة والسلام إذن نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نستعرض في هذا الدرس الأول ما يتعلق باسمه صلى الله عليه وسلم أو بأسمائه في الجملة ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير في الأيام القادمة بحول الله جل وعلا نتعرف على ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأوصافه ثم نعرج بعد ذلك على دلائل نبوته ومعجزاته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام أما اسمه محمد فهو أشهر أسمائه وقد سماه الله عز وجل به في القرآن فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي القرآن سورة بكاملها تسمى سورة محمد عليه الصلاة والسلام وهاي اسم أيضا هو اسمه في التوراة فقد ورد في التوراة أن الله تعالى خاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال أما إسماعيل فقد استجبت لك فيه فإني أباركه وأكثره بمؤد مؤد وقد ذكر الإمام بن القيم عليه رحمة الله في كتابه النافع هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى أن لفظة مؤد مؤد بالعبرية هي محمد قطعا لأن اللغة العربية تشبه كثيرا اللغة العبرية حيث النطق فمثلا هم يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام يقولون موشي موسى يقولون موشي كذلك إسماعيل يقولون, يقولون شماعيل فهناك يعني فروق طفيفة بين اللغة العربية وبين اللغة العبرانية ولهذا كان البشارة بمؤد مؤد معناها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنه دعوة أبيه إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا رأتها أمها فدعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام واضحة جلية قال الله تعالى مخبرا عما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من العرب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يبعث في العرب رسولا منه والله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوة نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبعث في العرب رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله من يذكرني بالآية التي فيها ذكر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلم إذا النبي صلى الله عليه من أنفسهم أي من بين أظهرهم ومن نسب شريف يعرفون فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنساب على الاطلاق ولهذا لما ذهب أبو سفيان قبل إسلامه إلى هرقل عظيم الروم سأله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فخشي أبو سفيان من الكذب خشي أن يأثر عليه كذبا فقال إنه من أشرفنا نسبا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صفوة الصفوة وهو خيرة الخيرة وأمته هم أفضل الأمم على الإطلاق قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط معناه الخيار أي أمة عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذن قلنا هذا الاسم الذي اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم وأيضا هو اسمه في التوراة قال العلماء إنه لم يكن معروفا عند العرب وسماه به جده عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد توفي أبوه وهو حمل يعني لم يولد بعد فلما ولد سماه عبد المطلب محمدا فقيل له كيف تسميه محمدا وهذا الاسم ليس موجودا في قومك وعشيرتك قال أردت أن يحمده الأولون والآخر لهذا جده عبد المطلب قال أردت أن يحمده الأولون والآخرون ولا شك أن هذا الاسم المبارك الشريف قد انطوى على معاني جليلة قديرة وقد ألف الإمام بن القيم عليه رحمة الله كتابا عظيما النفع سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وهذا الكتاب ذكر فيه جملة من النكة والفوائد التي تتعلق باسمه صلى الله عليه وسلم باسمه المشهور في القرآن والمشهور أيضا في التورات والذي يعرفه علماء الكتابة أهل الكتاب يعني اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بشر به موسى بن عمران يعني قبل بشارك المسيح عليه الصلاة والسلام أما اسمه أحمد فهو مشهور في الإنجيل يعني مشهور عند المسيح عليه الصلاة والسلام وأتباعه من الحواريين إذن قال الإمام بن القيم رحمه الله ننقل لكم كلامه برمته بما فيه من عظيم الفائدة قال وهو صلى الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره فإن اسمه محمد وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وهو مشتق من الحمد وأيضا أحمد وهو مشتق من الحمد ولفظ محمد على وزن مفعل هو مثلا كمكرم ومبجل ومحبب للشخص الذي يكون الناس يكرمونه كثيرا هل هو مكرم والمبجل هو الذي يبجلونه كثيرا والمحبب هو الذي يحبه الناس كثيرا والمحمد هو الذي يكثر الناس حمده يكثر الناس حمده وتبجيله وتعظيمه عليه الصلاة والسلام وكيف لا وهو الذي أنقذهم من ظلمات الجاهلية وفك الله عز وجل أسرهم من النار بمبعثه صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمبعثه صلى الله عليه وسلم نفس مبعثه رحمة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو صلى الله عليه وسلم بمبعثه ومجيئه قد كشف الغمة ومح الظلمة وبيّن الحق جليا وقد كان الناس في زمانه أحوج ما يكونون إلى بعثة نبي منقذهم من الضلال فإن الزمن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن ثوء قد انتشر فيه الجهل انتشر فيه الفساد انتشرت فيه الفواحش والرذائل وقال صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فمقته اي ابغضهم اشد البغض عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب يعني الا شيئا يسيرا من الناس الذين كانوا على ما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام الذين على المسيح عليه الصلاة والسلام قبل النسخ والتبديل قبل النسخ اذا قال الله فان اسمه محمد وأحمد وأمته الحمدون يحمدون الله في السراء والضراء وقد قرأت في بعض كتب أهل الكتاب القديمة البشارة بنبي أمته يحمدون الله عز وجل في كل وهذا لا يمكن أن يكون مرادا به غير هذه الأمة فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتهروا بالحمد فهم يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين والقرآن الذي نزل على نبيهم مفتتح بالحمد سورة الفاتحة التي يأم القرآن والسبع المثاني الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتتحة بلفظ الحمد الحمد لله رب العالمين وأمة النبي صلى الله عليه وسلم يحمدون الله في السراء والضراء وهم يحمدون الله عز وجل دبر كل صلاة فيسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 وإذا أصابتهم مصيبة حمدوا الله عز وجل واسترجعوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط به من أنواع الحمد ما لا يمكن إحصار نواصل كلام المؤلف رحمه الله إذن قال وأمته الحمدون يحمدون الله في السراء والضراء وصلاته وصلات أمته مفتتحة بالحمد أني تصور كم من مرة نقرأ سورة الفاتح في صلاة الصبح مرتين وفي صلاة الظهر أربع مرات كذلك العصر والعشاء وفي المغرب ثلاثة مرات يعني في كل ركعة لابد من الاتيان بسورة الفاتحة تصور كم من مرة يقرأ المسلم سورة الفاتحة إذا كان فقط يصلي الفرائض ما عدا النوافق لا شك أن يقرأها عشرات المرات إذن فأمته هم الحمدون كما ورد وصفهم في التوراة قال وخطبته مفتتاحة بالحمد هكذا كان عند الله في اللوح المحبوط إن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد ثم قال رحمه الله وبيده صلى الله عليه وسلم رواء الحمد يوم القيامة ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه عز وجل بمحامد يفتحها عليه حينئذ لم يكن يحسنها عليه الصلاة قال وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال رحمه الله وإذا قام في ذلك المقام وهو مقام الشفاعة العظمى كما اشتهر في كتب التفسير وغيرها وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم لأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الناس يوم القيامة يحشرون الحساب وتدنوا منهم الشمس قدر ميل يعني قدر المسافة التي هي الميل المعروف تقدر بواحد فاصل كيلومتر وقال الراوي الحديث لا أدري هل هي المسافة أو هو الميل الذي يوضع في المكحولة يعني القصب الرقيقة التي توضع في زجاجة الكحي قال تبن الشمس من الخلائق, من الخلائق قدر ميل فيعرقون يصير منهم العرق على قدر أعماله منهم من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم من يصل العرقه إلى أنصاف سطيه ومنهم من يصل العرق منه إلى ركبتيه ومنهم من يصل العرق إلى حقويه ومنهم من يصل العرق إلى ترقوتيه ومنهم من يجمه العرق إلى الجامج وهم في موقف وحد فهذا ليس بعجيب في قدرة الله عز وجل فحين يشتد بهم الكرم ويطول بهم الأمر وهم مختلطون المسلمون والكفار الله سبحانه وتعالى يلهمهم ويقذف في نفوسهم أن يستشفعوا بأنبيائه ورسله أن يطلبون الشفاعة من الأنبياء والرسل ليريحوهم من هذا الموقف الذي طال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح طبعا الصحابي يروي الحديث يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه, فدفع إليه منها الذراع يعني الكتف وكانت تعجبه يعني كان يحب ذراع لأنها أبعد عن الأقدار ولأنها أليا فنهس منها نهسة بالسين ويروى بالشين أيضا فنهش منها نهشة يعني أخذ منها قطعة بأطراف أسنانه صلى الله عليه وسلم ثم قال أنا سيد الناس يوم القيام وهل تدرون ذلك يجمع الله الأولين والآخرين يعني من لبن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة يحشرون في صعيد واحد في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم يعني من الكرب من شدة الحر وطول المقام ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم يعني شخص يتوسط إلى الله عز وجل ويسأل الله تعالى أن يريحهم من هول الموقف وطوله وشدته إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم آدم وهو أول نبي وأول بشر خلقه الله تبارك وتعالى فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول آدم عليه الصلاة والسلام <تصفيق> إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيه الله سبحانه وتعالى نهاه عن الأكل من الشجرة فعصاه لكن لشك أنه تاب من هذا الفعل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لشدة تعظيمهم لله عز وجل وخوفهم من الله وإشفاقهم على أنفسهم كانوا يتبرؤون كل واحد منهم يلقي إلى الآخر ويود أن توكل الشفاعة إلى غيره فيقول إن الله نهاني عن الشجرة فعصي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبا شكورا فاشفع لنا إلى ربك لتوسط لنا واسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء العظيم فإما إلى الجنة وإما إلى النار يعني أن يفصل بين العلم ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة على قومه فنوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه بالهلك الله عز وجل استجاب لدعوته فأغرقهم بالطوفة إلا من آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام فقد نجى وإنه كانت لي دعوة على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم وهو خليل الله صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والصلي فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض والخلة هي أعلى مراتب المحبة الله عز وجل يقول في القرآن العظيم واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذه من أعظم الناس محبة عنده إذن قالوا يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال من قبله إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فذكر كذباته أي ثلاث كذبات استعملها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ثمتان منهما في ذات الله كل إنسان إذا أرد أن يعرف ذلك يمكنه أن يراجع كتب التفسير في سورة الأنبياء قصة الأصنام التي كسرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم وضع الفأس في يد كبير الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يذكرون قصة كذباته عليه الصلاة والسلام وهي في الحقيقة ليست من الكذب المحرم إنما هو شيء من التعريض المباح لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يتملص من هذه الشفاعة التي هو يعلم أنها من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم كذباته نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقولنا يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول موسى بن عبران عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتله لاذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له هذا الذنب الذي هو قتل النفس ولن يريد قتلها في قصة الرجل الذي من شيعته من بني إسرائيل والرجل الذي من عدوه يعني من أتباع فرعون حين وكازه موسى يعني ضربه وجمع كفه فقتله ولاذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قد ورد في الأحاديث أنه كان مكتنز الخلق يعني كان قوي البذن والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أقوياء الأبدان وأبدانهم سليمة والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وفضلهم ومن بين التي فضلهم بها سلامة أبدانهم وسلامة عقولهم عليهم الصلاة والسلام إذن موسى عليه الصلاة والسلام قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها فرأى أن ذلك لا يسمح له بهذا المقام الذي هو الشفاعة العظمى ولكن نفسي نفسي نفسي ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقولنا يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه معلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله خلقا معجزا فقد وجد من امرأة من غير أب هذا الخلق معجز وهو من الإرهاصات والأشياء التي تدل على أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم وأنه ليس كسائر الناس زيد على ذلك أنه كلم الناس في المهد وهو صبي صغير قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي لمريم رضي الله عنه جاء قومه إلى مريم وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليها الله سبحانه وتعالى أمرها أن لا تتكلف فأشارت إليه قالوا سخرية وتعجبا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فتكلم المسيح عليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مات تحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعد وهذه الأشياء ليس موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل إنما هي موجودة فقط في القرآن العظيم ففيها دليل على أن التوراة وقع فيها التوراة والإنجيل وقع فيهما التحريف والتغيير والتبديل إذن يأتون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقولون له ما يقولون أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فيقول هكذا هو عن الشأن كما قلت فأنا رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولكن ليست الشفاعة من نصيبه عليه الصلاة والسلام ياذا جاء في الحديث قال ولم يذكر له ذنبا يعني لم يذكر للمسيح عليه الصلاة والسلام ذنبا ولكن ماذا قال المسيح قال عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي, نفسي اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولنا يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر تشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا قال صلى الله عليه وسلم فأقوم فأقع فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي يعني احتنى بصعصب هو نفسه لم يكن يعرف هذه المحامد حتى يلهمه الله عز وجل إياها في هذا المقام العظيم وهو مقام الشفاعة ثم يقال. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيقول عليه الصلاة والسلام يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي, أمتي, أمتي أمتي وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم اعظم الحرص بالمؤمنين رؤوف رحيم فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على نجاة وسلامه امته ولا يحصل له الرضا صلى الله عليه وسلم الا بنجاة امته عليه الصلاة فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباد الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني في بيان مقدار ساعة أبواب الجنة قال والذي نفس محمد بيده لما بين مصرعين من مصاريع الجنة مصرعان يعني الجانبان حافة كما بين مكة وهجرة كما بين مكة وبصرة قد ذكر النووي رحمه الله في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج أن المسافة التي تكون بين مكة وبصرة هي مسيرة شهر على الأقدام بمسافة طويلة جدا بينا أن جانبي الباب في الجنة واسعان جدا إذن هذا هو المقام المحمود الذي خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يخلصهم الله تبارك وتعالى من هذا الموقف فيذهب بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار إذن تبين من هذا الحديث الذي هو حديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بها من جملة سائر الأنبياء يعني بين الأنبياء قد اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى في الموقف وذلك بفضيلته وشرفه وسيادته لأنه بينا في أول الحديث أن هذه الشفاعة هي مما يبين شرفه وسيادته فقال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ثم قال أتذرون لم ذلك ثم شرع في بيان الحديث كما ذكرناه بطوله إذن هذا من الأشياء التي وص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قلنا اسمه محمد مشتمل على معاني الحمد بكل أنواعها وهو مستحق للحمد صلى الله عليه وسلم لأنه بمبعثه عليه الصلاة والسلام قد أخرج الله الناس من الظلمات إلى المن وجعل مبعثه نفس مبعثه رحمة للعالمين كذا اكتبت يعني في الأحاديث الصحيحة من أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد ولفظ أحمد على وزن أفعل التفضيل في اللغة العربية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس لله فلا أحد يحمد ربه مثل ما يحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فهذه الصغة في اللغة العربية تدل على التفاوت تدل على التفضيل فليس الله أعلم بالشاكرين لا, لا, لا. أعلم بالشيء فيه فقال هذا رجل عالم وهذا أعلم منه يعني أكثر منه علما فأحمدوا وأكثر الناس حمدا لربه تبارك وتعالى كذلك جاء في الحديث الصحيح في بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي يمحو الله بي الكفر بمبعثنا صلى الله عليه وسلم وشريعته يمحى الكفر والشرك وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميها فمبعثه صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أنه كأننا بعث لحشر الناس فبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة لذا قال بعثت انا والساعة كهاتين وأشار بأسبوعيه السبابة التي تليها يعني الزمن الذي كان بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة هو زمن يسير بالنظر إلى نشأة الخلق من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لأن قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا معاني هذه الأسئلة العاقب يعني الذي يعقب الأنبياء يأتي بعدهم ولا يعقبه نبي يعني لا يجع بعده نبي فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء كما قال الله تعالى في محكم تنزيله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي أن هو رسول من الله وهو خاتم النبي وذكر الإمام بن قيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في أول الكتاب أنه يلحق بأسمائه هذه التي اشتهرت عليه الصلاة والسلام أسماء أخرى منها الشاهد والمبشر والنذير والسراج المنير لأنه هذا يورد في القرآن الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. شاهدا على أمته ومبشرا مبشرا بالجنة لمن أطاعه واتبعه ونذيرا يعني منذرا لمن خالفه وعصاه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام وداعيا إلى الله داعيا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وسراجا منيرا سراج الذي يضيء للناس يضيء للناس في الظلمات إذن من جملة أسمائه التي اختص بها صلى الله عليه وسلم لفظ الشاهد والمبشر والنذير والسراج منير كذلك القاسم والضحوك القتال وعبد الله وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء لكن فقط يعني هناك تنبيه شرى إليه بن قيم رحمه الله قال لأن أسماءه إذا كانت أوصافة مدحمة فله من كل وصف اسم يعني اشتق لهم ذلك الوصف اسم عليه الصلاة والسعاني لكن بشأن أن يكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون هذا من الأوصاف المشترك بينه وبين غيره إذن قال لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه أيضا وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخص إذن إذا كان هذا الوصف غالبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خاصا به فيمكن أن يشتق من هذا الوسط اسم له صلى الله عليه وسلم وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء تعريف حقوق المصطفى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة اشتقت من جملة من الأوصار وكذلك له أسماء كثيرة وجدت في التوراة والإنجيل منها اللفظ المختار مختار موجود في الإنج flesh يعني البشارة في وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره النصار لأن النصار يزعمون أن المراد به المسيح عليه الصلاة والسلام ومن تأمل البشارة بتفاصيلها علم أن المراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيح عليه الصلاة والسلام إذن هذا فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أما نسب رسول صلى الله صلى فقد أشرنا إلى أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الناس نسبا الحديث الذي ذكرناه إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة القريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال ابن القيم عليه ورحمة الله في الزاد وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس نسبا فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك قال ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم فأشرف القوم قومه عليه الصلاة والسلام وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فخده فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي بن بوصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مارك ابن النظر ابن كينانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن ادياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان يعني النسب الى هنا متفق عليه بين العلماء اختلفوا فيما زاد على عدنان وعدنان من ولد اسماعيل عنين نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا العلماء يقولون بأن النبوة بعد مبعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حسرت في ذريته يعني لا يمكن أن يأتي نبي بعده إلا وهو ذريته تفرع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبيان إسحاق وإسماعيل فإسحاق عليه الصلاة والسلام تفرع منه أنبياء بني إسرائيل كيعقوب ويوسف وداود وسليمان وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام وأما إسماعيل فمن ذريته أعظم نبي على الاطلاق وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعلنا في ذريته النبوة والكتاب يعني النبوة والكتاب خصت بذرية إبراهيم بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام إذن في هذا الدرس في هذا المجلس نكتفي بهذا القدر في اليوم التالي لغد إن شاء الله, الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكر بعض الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم صفاته الخلقية ثم إذا كان هناك متسع من الوقت نتحدث عن خصاله الحميدة وأخلاقه الشريفة التي تميز بها عليه الصلاة والسلام فإذا كان هناك أسئلة نرجو أن تكون مكتوبة في الأوراق وفي الغد ان شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما معاملا إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومبارك الله فيك